نأتي الآن إلى نقطة أخرى وهي هل أنه لوجد في لغة العرب مجاز استلف اهل العلم لذلك على قولين فالقول الأول قالوا إنه ليس هناك مجاز اصلا لا في اللغة ولا في القرآن ما هناك شيء اسمه مجاز وإنما الذي يسميه الناس مجاز فهو بالحقيقة ليس مجازا وإنما هو أساليب متعددة من أساليب اللغة عرفنا أن الأسد يطلق على الحيوان المختلف ويطلق على الرجل الشجاع لكنه تاره تعرف هذا بلا قيد وتارثا لا تعرفه إلا بقيد فمدى إذا قلنا زهر الأسد هل يشكل علينا المراد منه الآن؟ ما يشكل نعرف أن المراد هو الحيوان المفترس لكن نقول مثلا رمى الأسد أو كما مسترى سابقا رأيت أسدا يرمي وهنا القرينة والفيد دال على أن المراد الرجل, الرجل الشجاع أو رأيت أسدا يتحدث نعم في هنا أيضا الرجل الشجاع إذن يقولون كل ما يفهمه القائلين القائلون بالمجاز، المجاز هو تعدد اساليب في اللغه والا فاللغه في ليس فيها ليس فيها مجاز وإذا قلنا ان اللغه ليس فيها مجاز فمن باب اولى ان يكون القران لا مجاز فيه لا مجاز فيه وهذا القول سره جمله من اهل العلم كأبي اسحاق الاسفرايني وكذلك آه ابو علي أبي فارس وكذلك ايضا من المتاخرين نصر هذا القول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وتلميده ابن القيم ومن المعاصرين ايضا اقترح هذا العلامه محمد الامين الشطي رحمه الله تعالى فهؤلاء كلهم يقولون إنه ليس باللغه مجاز وكذلك في القران هذا هو القول الأول ويقولون خلاصه الامر الأمر أن كل ما ورد وظن أنه مجاز عندما يقول المجاز إنما هو باب عدد اساليب اللغة فتارت أن يفهم اللفظ بقيد وتارت أن يفهم بلا قيد أما القول الثاني فقالوا بوقوع المجاز القول الثاني قال أصحابه بوقوع المجاز وقال بهذا الجمله من المتكلمين وعلى راسهم المعتزله وعلى راسهم المعتزله وغيرهم قالوا بوقوع المجاز في اللغة قالوا بوقوع المجاز في اللغه وان مختاروا هذا القول ليصلوا به الى مرادهم وهو نفي الصفات الى مرادهم وهو نفي الصفات عن الله تعالى يعني إذا اثبتوا المجاز في اللغة وأثبتوه في القرآن نعم وصلوا به الى نفس نبي صفات الله فيقول بيد في الله المراد به النعمه وانما ذكرت اليد من باب المجاز واذا قيل وجاء ربك والملك قالوا هنا مجاز وإنما المراد جاء عن ربك وهكذا تاويل الرحمه وتاويل صفات الله عز وجل كلها تؤول انها من باب من باب المجاز فلذلك أثبتوه لكن نقول ينبغي التفصيل. الذين قالوا بالموجود بواقع المجاز في اللغة اختلفوا ايضا على قولين. فمن قائل منهم نعم إن المجاز واقع في اللغة لكنه غير واقع في القرآن. ومن قائل منهم إنه واقع في اللغة وفي القرآن. فالذين يقولون واقع في اللغة وفي القرآن يقل ما, ما ما سبب التفريق إذا اثبتنا المجاز في اللغة. فلماذا لماذا نبرر بالقرآن مع أن القرآن جاء بلسان عربي مبين بلسان عربي مبين فإذا قلنا إنه إن المجاز واقع في اللغة فلا بد أن يقع في القرآن والذين قالوا نثبته في اللغة ولا نثبته في القرآن هؤلاء كأنهم حجوا بأدلة القائلين بالمجاز فاستسلموا لها لكنهم خشوا أن يفتح هذا الباب في القرآن فيصلوا به إلى إلى نفي المجاز، فقالوا نقول بوقوع المجاز في اللغة لكنه في القرآن لا ولا شك ان هذا القول فيه حرص على إغلاق الباب لكن هذا يعني فيه نظر إذا أثبت المجاز فأثبته جمله جملة لأن لأنك الآن أثبتهم في اللغة والقرآن بلسان عربي مبين ولم يأتي دليل ينص على نفي على نفي المجاز لكن يقول الحق هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام وغيره وغيره على أن القرآن واللغة أصلا ليس فيها مجاز وإنما هذا المجاز اصطلاح حادث وقع بعد القرون الثلاثة المفضلة وقع بعد القرون الثلاثة المفضلة فهو اصطلاح حادث لم يعرف من لغة, من لغة العرب لم يعرف من لغة العرب ولا أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من بعده خلال القرون الأولى المفضلة فلذلك قالوا نمنع القول بالمجاز في اللغة والقرآن وأجابوا عن كثير من استشهادات الذين قالوا بوقوع المجاز أجابوا عن كثير من استشهادات القائلين بوقوع المجاز فمثلا الذين قالوا واسال القرية قالوا إن إنهم باب المجاز بالنقص والمراد وسأل أهل القرية فأجابوا عن هذا بجوابين أولا أن هذا إطلاق عند أهل اللغة عند أهل اللغة اللغة العربية يطلق تطلق القرية ويراد بها الأهل يطلق القرية ويرادو بها الأهل الأمر الثاني انه هنا القرية هي مضاف إلى, إيش؟ إلى أهل والمضاف هنا محدوف وهو كلمة, كلمة أهل وفي اللغة أو عند النحويين أن المضاف إليه يحل محل المضاف في الإعراب إذا حدث يحل محل المضاف في الإعراب إذا حدث ولذلك قال ابن مالك نعم وما يلي وما يلي المضاف فياتي خلف عنه في الاعراب اذا ما حذف وما يلي المضاف ياتي خلف عنه في الاعراب اذا ما حذف لو ما حذفت الكلمه يكون اعراب القريه نعم تكون بالكسر نعم وسال احلى قريهتي وسال احلى ان قريتي فلما حذفت حل هذا المضاف اليه محل محل المضاف فتقول القريه فنابع عنه حل محله في الإعراب بعد الحذف حل محله في الإعراب بعد الحذف إذن هذا جواب ويقال أيضا إن هذه هذا المثال لا يعد مجازا عند الأصوليين لماذا لأنه غير واقع على تعريفه فلاحظوا مثلا قوله هنا وسأل القرية وسأل القرية وهم عرفوا المجاز بانه ما تجوز به عن موضوعه فهل هنا تجوز به عن موضوعه ما تجوز به عن موضوعه لان اهل, أهل محذوفه عرفناها من باب الاقتضاء واللزوم عرفنا وجود كلمه اهل من باب الاقتضاء واللزوم لا أنها هي تطرق على الاهل على حد قوله نعم فهي عند الاصوليين من باب الاقتضاء واللزوم لا من باب ورفت من هذا الباب فإذا نقول تعبير الماثب هنا في قول وسع القرية على أنه من باب المجاز نقول هو على قول أصليين غير صحيح فينبغي أن يمثل في بهذه الآية لأنها عند الأصليين معروفة من باب الاقتضاء واللزوم من باب الاقتضاء واللزوم أجابوا عن قوله ليس كمجله شيء قالوا إنها إن كلمة مثل معروفة عند العرب وتطلق ويراد بها الذات تطلق ويراد بها الذات فيقولون مثلا قولك لشخص مثلك لا يفعل هذا مثلك لا يفعل هذا فمعناه لا ينبغي لك أن تفعل معناه في اللغة لا ينبغي لك أن تفعل فأراد بكلمة مثل هنا ذات الشخص قالوا ومثله أيضا قوله تعالى او من كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا يمثي به الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها والمعنى كمن هو في الظلمات والمعنى كمن هو في الظلمات فهنا عبر المثل والمراد به والمراد به الزاد في قوله ليس كمثله شيء ليس كذات الله ليس كذات في الله شيء ليس كذات الله شيء هذا جواب يدل على ان القول المجاز لا يصح في مثل قولهم بالنسبه للاستعاره إدارا يريد ان ينقض جدارا يريد ان ينقض قالوا اولا ان الاراده تطلب في اللغه ويراد بها الميل حتى في اللغه حتى في اللغه المراد بالاراده الميل وهناك شواهد في اللغه منها قول القائل يريد يريد الرمح صدر ابي برائي يريد الرمح صدر ابي برائي والمراد يميل والمراد يميل الرمح الى صدر ابي البراء او ابي براء ويقولون ايضا على فرض على أنها مجاز كما تقولون فنحن نقول ما المانع من أن يكون للجدار إرادة ما المانع من أن يكون هذا الجدار له إرادة كما لي إرادة ولك إرادة, ولك إرادة ولكلان إرادة وإن كان جماد فما الذي يمنع أن الجماد يكون له إرادة لكن إرادة لا يعلمها إلا الله بدليل أن الله سبحانه وتعالى يقول نعم وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقون تسبيحه نفهم منه أن الجدار أيضا يسبح بحمد الله لأنه يقول وإن من شيء فالجدار والجمادات تسبح بحمد الله لكن لا نفقه هذا التسبيح فإذا اثبتنا لها تسبيحا لكنه تسبيح يختلف عن تسبيحنا من دون الإنسان ولا حنجرة ولا غير ذلك نعم؟ فمن باب اولى ان نثبت الإرادة ولذلك كتبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ترك الجذع وتحول منه إلى المنبر صلى ذات يوم فحن الجذع وبكى قالوا سمعنا له حنينا كحنين العشار بكى لما فقد قدمي النبي صلى الله عليه, عليه. فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم واحتضنه فأخذ يسكته فهذا الجذع وهو جماد بكى هذا الجذع وهو جماد بكى كما ثبت ذلك في الصحيح نفاية البخاري فإذا الجذع جماد لكن ثبت لهم إرادة وهي إرادة إيش؟ إرادة البكاء والحنين لكنها إرادة تختلف عن إرادة البشر وثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأعلم حجرا كان يسلم علي في مكة هذا في صحيح مسلم. قال إني لاعلم حجرا كان يسلم علي في محجم حجر جمال كان يسلم على النبي صلى الله عليه في محجم إذا مر من عنده يسلم علي فهذا الحجر صدر منه النطق والسلام فإذا أثبتنا النطق ثم المانع من أن نثبت نعم إرادة فنقول ان هذا الجدار يريد أن ينطق الإرادة المناسبة له كجمال الإرادة المناسبة له كجمال وعلى كلا المعنيين وعلى كلا الأمرين، نعم، على كلا الأمرين فهو غير فهو غير مجال. ونقول إن إن الإرادة تطلق على الميد، أو قلنا أيضا ان الجدار له إرادة له إرادة مستقلة له إرادة مستقلة تليق به كجمال تليق به كجمال على كل حال. امثله القائلين بالمجاز كثيرة جدا والإجابة عنها أيضا طويلة لكن هنا أجبنا على ما ذكره الماتم أجبنا على ما ذكره الماتل وبهذه الإجابة يتضح لنا نعم سقوط القول بالمجاز إذا الخلاصه حتى لا نطيل الخلاصة أنه لا يوجد في لغة العرب مجاز أنه لا يوجد في لغة العرب مجاز ولا في القرآن ولا في القرآن. وإنما العبارات التي استدل بها القالين بالمجاز هي ليست مجازا، وإنما هي من باب أسلوب تعدد اساليب اللغة، تعدد اساليب اللغة التي يفهم منها الأمر. تارة بقيد، وتارة بلا، وتاره بلا قيد. هذا هو أحسن ما يقال في هذا الأمر. وإلا في الحديث عنه يطول. الحديث عنه يطول. هنا. أتى به على عادة المتكلمين في الأصول فيما يتعلق بالدلالات لأن الذين تكلموا في الأصول كما مر معنا سابقا أشهرهم من المعتزلة الذين أصلوا أصول الفقه أكثر من المعتزلة كالقاضي عبد الجبار وكأبي الحسين البصري وكذلك الجويني نعم والغزالي وغيرهم من أهل الكلام وغيرهم من أهل الكلام الذين يفوضون الذين ينسبون ايات الصفات الى انها الى انها مجاز فهم دخلوا من هذا الباب وإلا في اللغة وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده الى القرون المفضله الاولى لا يعرف لا يعرف المجاز لا يعرف المجاز وهذا هو القول الصحيح وهو الذي لا ينبغي العدول عنه وهو الذي لا ينبغي العدول عنه وهو الذي اختاره ايضا جماعا من المحققين من أهل العلم من المتاخرين كما مر معنا شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الفتاوى في مجموع الفتاوى وكذلك ابن رحمه الله في مختصر في الصواعق المرسله وكذلك الشنقيطي رحمه الله في كتابه او الدين في آخر كتاب أضواء البيان ما يتعلق بالاعجاز بما يتعلق بالمجاز ومنعه بالمنزل للتعبد والاعجاز المنزل للتعبد والاعجاز.